الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكم رحمه الله وفي الترمذي عن أبي واقد ليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم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 لا لتركبن سنن من قبلكم ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيم في زماننا هذا ما من قبل ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام وجعلوا لها طوافا معلوماً كالطواف بالبيت الحرام وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه قياساً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود وشرعوا لها نذوراً من المواشي والنقود ووقفوا عليها الوقف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية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 بكل مسلم أن يعنى بهذا الحديث ولس فيما من كان حديث عهد بهداية وحديث عهد باستقامة حتى يعرف موضعه الصحيح وحتى يعرف أيضا ما يجتنب ويتقي وما ينبغي عليه أن يفعل وحتى يعرف أيضا من أين يؤتى المرء فيقع في الضلال والباطل فالحديث في فيه هدايات عظيمة جدا وذلالات مهمة ينبغي أن يتأملها المسلم وتأمل بدء أبي واقد رضي الله عنه هذا الحديث بقوله رضي الله عنه وأرضاه ونحن حدثا عهد بكفر أي أن دخولهم في الإسلام كان دخولا حديثا فعهدهم حديث عهدهم بالكفر حديث وعهدهم حظهم من الإسلام في أوله كانوا قد دخلوا الإسلام دخولا قريبا فصار عهدهم بالكفر عهد قريب ومن كان كذلك قد يكون بعض الأمور التي كانت معه حال كفره لا يظنها لحداثة عهده في الإسلام لا يظنها مخالفة له لا يظنها مخالفة له ولهذا لما قال هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لا يظن بهم أنه أنهم قالوا ذلك مصادمة للرسول عليه الصلاة والسلام وطلبا لمخالفة شرعه وإنما بسبب حداثة عهد في الدين ظنوا أن هذه الأشياء لا تخالف الدين وانتبهنا إذا كان في الزمن الأول زمن النبي عليه الصلاة والسلام من تسبب حداثة عهده بالدين وقلت باعه فيه إلى أن قال هذه المقولة اجعل لنا ذات أنواط حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإذا كان في الزمن الأول وجد بشبب حداثة عهده بالدين وقلة نصيبه من العلم والشرع من قال هذه المقولة فلأن يكون في زماننا هذا من هذا القبيل وأكثر ما هو أشد مما كان في الزمان الأول يستفاد من هذا أن حداثة العهد بالدين مضنة الخطأ حداثة العهد بالدين مضنة الخطأ مضنة الوقوع في المخالفة من حيث لا يشعر بسبب قلة علمه وقلة بصيرته قد يقع في أمور يظنها من دين الله وهي من الجاهلية والدين منها براء ولهذا سبحان الله تلاحظون في كثير من الناس ممن قد منى الله عليه بلزوم الحق والهدى ولا سيما في وقت متأخر من عمره يذكر معظم الأمور يقول سبحان الله والله كنا نظنها حق كنا نظنها هدى راح عمر طويل ونحن نظن هذا من الهدى ما كنا نظن أنه من الظلال فيفعلون أشياء يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي ليست كذلك بل هي مصادمة لشرعه سبحانه وتعالى فراد الحديث أن هذه الحداثة حداثة العهد بالدين مضنة الخطأ مضنة الخطأ والوقوع في الباطل والسبب في, في, في, في الأمر هو جهل بالدين لأن حداثة العهد بالدين تدل على الجهل بالدين وعدم التعمر في معرفته فعاد الأمر إلى الجهل كلما قل نصيب المرء من العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيا صلى الله عليه وسلم كان ذلك مضنة وقوع في الخطأ يقع في الشرك من حيث لا يشعر يقع في البدعة من حيث لا يشعر يقع في أمور مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ولربما ظن أنها من شرع الله وأنها من دينه سبحانه وتعالى ثم أيضا في الحديث إشارة إلى سبب آخر من أسباب الضلال سبب آخر من أسباب الضلال وكثيرا ما يقع الناس في الضلال بسببه بل ان النبي عليه الصلاة والسلام نب بوقوع هذا في الامه ومحاكاه الكفار والتشبه بهم وتقليدهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تركبوا سنن من كان قبلكم يوضح هذا ما جاء في الحديث الآخر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا يعني في كل شيء في كل شيء من أفعالهم سيوجد في الأمة من يتبعهم في ذلك وينهج نهجهم فهذا من أسباب الظلال من أسباب الظلال محاكاة الكفار وتقليدهم والإنبهار بهم والإعجاب الذي يولد في المرء تشبها بهم وفي هذا الحديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر قال لتركبن سنن من, من كان قبلكم أيضا في الحديث إشارة إلى السبب ثالث من أسباب الوقوع في الضلال ألا وهو التعظيم للمواطن والبقاء تعظيما لم يأذن به الله ولم يشرعه سبحانه وتعالى لعباده وكم هلك من خلق بسبب تعظيمهم لموطن او بقعه تعظيما لم يشرعه الله ولا ولا يوجد عليه لا ولا عليه دليل لا في كتاب ولا في سنه وهذا كثير يا وفي الحديث ذكر لشجرة شجرة هي كسائر الشجر لكنها عظمت عظمها أقوام وظنوا أن فيها بركة خاصة زعموها في تلك الشجرة وأنهم إذا ظنوا أنهم إذا أقاموا عندها وقتا وهو العكوف العكوف الإقامة الطويلة في الموطن وعلقوا عليها أسلحتهم وأمتعتهم بورك فيها وحلت فيها بركة من هذه الشجرة ويصنع مثل هذا الذي يصنعه هؤلاء عند هذه الشجرة عند القبور والأضرحة و غيرها من المشاهد وما يسمى بالمزارات أو غير ذلك يقع مثله تماما أو أشد يقع مثله تماما أو أشد ويقال أن هذا طلب للبركة ورجاء البركة وطمع في تحصيلها أيضا هناك سبب آخر من أسباب الضلال جاء في هذا الحديث إشارة إليه وتقدمت الإشارة إليه هو الجهل الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وخامس أيضا من الأسباب جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث وهو تقليد الآخرين ومحاكاة الآخرين فيكون الإنسان إن معه يحاكي الآخرين ومحاكي الآخرين يقلدهم في هو حق أو باطل الحاصل أن المسلم ينبغي أن يكون فطنا كيسا ناصحا لنفسه متقيا أسباب الضلال وطرائق الباطل وإذا كان حديث عهد بتدين واسفقامة فعليه أن يقبل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وليحرص على الدليل من الكتاب والسنة فيما يأتي ويدر لا يغتر بأقاويل من يبنون الأحكام على الرؤى والمنامات والقصص والحكايات والتجارب هذه كلها ليست مصادر يؤخذ منها دين الله دين الله يؤخذ من الكتاب والسنة والعلامة البينة لذلك أن من يجيبك يقول الحكم كذا لقول الله كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما إذا قال جربنا أو جرب مشايخنا أو روى لك حكاية أو قصة أو حدثك بمنام أو نحو ذلك هذا كل ليس من المصادر التي أخذ منها دين الله سبحانه وتعالى بل هذا من أعظم أسباب ضياء الخلق أو يقول لك هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا ونشاءنا هذا ليس مصدر إذا كنت وجدت آباءك وأجدادك على شيء فغيرك وجد آباءه وأجداده على شيء آخر فعند من الحق إذا كان المعول على ما عند الآباء والأجداد؟ إذا كنت وجدت آباءك على شيء فغيرك أيضا وجد آباءه على شيء آخر وثالث أيضا وجد آباءه على شيء آخر فعند من الحق إذا كان المعول على ما يجد المرء عليه آباءه وأجداده فالعبرة إنما هي بالدليل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه يقول, يقول أبو واقد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم انظر جمعوا بين أمرين عند هذه الشجرة بل ثلاثة الأول اتخاذها عيدا يعاودونها بين وقت وآخر ولهم مواسم يقصدون في تلك الشجرة لا يفوتون ذلك الموسم ومثلهم يصنع من يعظم بعض المزارات يخصص لها مواسم لا يفوتها أبدا والأمر الثاني العكوف قال يعكفون عليها يعني يقيمون يقف عند هذا الموطن شجرة أو شيئا آخر يقف, يقف وقتا أو برهة من الزمن خاشعا متذللا وربما باكيا وربما راجيا طامعا ينتظر بركة تحل به وبما له ولد إلى غير ذلك والأمر الثالث ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون أسلحتهم وأمتعتهم وأشياءهم على تلك الشجرة رجاء البركة ومثل هذا أيضا يصنع عند المزارات يمسح بها عمامة أو ثوبة أو شيء من ملابسه ويظن أن بركة حلت بها من جهة هذه المشاهد أو تلك المزارات قال يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يقال لها ذات أنواط تعرف عندهم بهذا الاسم من الصنيع الذي يفعلونه عندها وهو نوط الأسلحة تعليقها على تلك الشجرة فمررنا بسدرة يعني أخرى غير تلك السدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أهل يظن أن هؤلاء الذين منّوا الله عليهم ودخلوا الإسلام وشرحوا الله صدرهم للدين أنهم قالوا هذه الكلمة مصادمة لدين الله وإرادة لمصادمة الدين وهم قد شرحوا الله صدرهم لإسلام وأحبوا الدين وأحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأحبوا شرع الله هل قالوا ذلك أرادوا بهذه الكلمة مصادمة دين الله والمجاهرة بمخالفة رسول الله لا والله لا يظن بهم ذلك وإنما بسبب حداثة عهد بالدين ما ظنوا أن هذا الأمر يخالف دين الله ولهذا كم يقع في أناس أمور يظنونها لا تصادم الدين بل يظنونها من دين الله سبحانه وتعالى وهو اعتذر عن هذه المقولة بقوله المتقدم حدثاء عهد بكفر والعلماء أخذوا من ذلك فائده وهي أنه من كان حديث عهد بكفر أو حديث عهد ببدعة إذا استقام لا يأمن أن يكون هناك بعض الرواسب لا يأمن أن يكون هناك بعض الرواسب بعض البقايا التي لم تتخلص منها نفسه ظنا أنها ليست مخالفة لدين لي الله سبحانه وتعالى قال فمررنا بسدرة فقلنا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في رواية سبحان الله أنزه الله أقدس الله أجله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام الآثم والقول الباطل وفي هذا أن الموطن الذي يقال فيه قولا باطلا مخالفا دين الله عز وجل يشرع فيه التسبيح تنزيها لله عن هذا القول وتبرئة لجنابه منه سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله عما يصفون فيسرع المرء أن يكبر تعظيما لله ولجنابه عن هذا الذي يقال أو يسبح تنزيها لله والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى قال الله أكبر إنها السنن أي الطرق إنها السنن أي الطرق طرق من قديم الزمن ولها سالكون من قديم الزمان لها ساركون إنها السنن أي الطرق والمراد بالطرق هنا أي الطرق الضالة المنحرفة المباينة لشرع الله وإليها الإشارة في قول الله عز وجل أن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فقول إنها السنن المراد بها السبل المنحرفة عن جادة الصواب وطريق الاستقامة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها اجعل لنا إلها كما لهم آلها قالوا ذلك بعد أنعرفهم موسى عليه السلام بالتوحيد والأنبياء كلهم دعات إلى توحيد الله وإخلاص الدين له بل التوحيد زبدة رسالتهم وخلاصة دعوتهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلها هذه المحاكات مشكلة هذه المحاكات والتقليد مشكلة قديمة ولتزال باقية في الناس سنن كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هي قديمة وباقية في الناس قال إنكم قوم تجهلون وهذا فيه أن من أعظم أسباب الوقوع في الضلال الجهل الجهل وعدم البصيرة وإذا كان الجهل داء فإن العلم دواء وشفاء. والواجب على المرء أن يجسد في أن يعظم حظه ونصيبه من العلم الشرعي الذي هو نور لصاحبه وضياء لقلبه لتركبن سننا من كان قبلكم أي تتبعن سننا من كان قبلكم أي شبرا شبرا ذراعا ذراعا قال ذلك عليه الصلاة والسلام إخبارا بأمر سيقع لتركب إخبارا بأمر سيقع على وجه التحذير من ذلك ليست مجرد معلومة يخبر بها وإنما يخبر على وجه التحذير على وجه التحذير فهو يخبر عن أمر مقدر وواقع في الأمة لا ريب في وقوعه يخبر بذلك حتى يكون المرء على حذر حتى يسلم المسلم من ركوب سنة من كان قبلنا لا في قليل ولا, ولا في كثير فقول نبينا عليه الصلاة والسلام لتركبن سنة من كان قبلكم وفي الحديث الآخر لتتبعن سنة من كان قبلكم يوجب الخوف من هذا الأمر إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة سيقع فيها هذا الأمر إذن يجب أن نخاف على أنفسنا وعلى أهلنا وأولادنا من هذا الأمر إذا كان هذا الأمر يخاف منه الخوف الشديد في الزمن الأول مع قلة وسائل الاتصال فكيف بزماننا هذا بالله عليكم كيف في زماننا هذا الذي استطاع الكفار من خلال الأجهزة الحديثة التي هي بيد غالب المسلمين شبابا وشيبا نساء ورجالا استطاع أن يصل إلى كل إنسان في موطنه في القديم ما كان يستطيع هؤلاء أن يصلوا إلى عقول الشباب والشابات والبيوت ما كانوا يصلون لكن الأجهزة ذللت وسهلت الوصول ولهذا, ولهذا نسأل الله عز وجل العافية لنا والأهلينا ودرارينا والمسلمين أثرت هذه الأجهزة في عقول الشباب في زماننا تأثيرا مخيفا جدا غيرت في العقول والأفكار والعقائد والأخلاق فالأمر جد خطير وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لتركبن سنن من كان قبلكم قال ذلك في وقت ما فيه مثل هذه الأجهزة والوسائل فكيف بمثل هذا الزمان؟ وشاهد والواقع شاهد صدق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحاصل أن الأمر يستوجب الخوف والحذر وخاصة إذا كانت بضاعة المر قليلة في العلم وقدمه ضعيفة في العلم عليه أن ينهر بنفسه ويزمها بزمام الشرع ويبعدها عن هذه الوسائل المولك ويقبل على العلم الشرعي الذي فيه حفظ نفسه وحفظ حياته اما اذا كان لا علم عنده بشرع الله ثم أطلق لنفسه العنان تنظر في مثل هذه الأجهزة كم يكون عليها من كم يكون لها من اثر عليه في الاضرار بعقيدته وخلقه ودينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة هذا لي. الذي قال الشيخ هنا وذكر غيرها أيضا من أهل العلم من أهل الخرافة والضلال الذين اتخذوا مزارات وعمكنة وبقاع يقصدون بعضهم أصبح الحال بهم فيما يفعلونه عند تلك المزار كما يصنع تماما عند بيت الله من طواف وسعي حتى شرب الماء ما زمزم يزعمون أن في تلك الأماكن مياه مباركة ويشربون منها ويحملون منها إلى بيوتهم وما يأتي في المناسك الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مثلها عند المشاهد المزعومة قياسا على ما يفعل عند بيت الله سبحانه وتعالى فانظر الضلال كيف بلغ بهم هذا المبلغ حتى إن بعضهم ألف مؤلفات خاصة في مناسك حج المشاهد كتب فعلا كتب بي بي بي بهذا العنوان مناسك حج المشاهد يعني الطرائق التي تفعل عند المزارات المزعومة وماذا يصف عندها وماذا يقال وكيف يطاف ومن أين يبدأ وماذا يذبح ومتى يذبح إلى غير ذلك من الضللات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نام قال رحمه الله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعا له وللأمات بالعفو والصف عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفا ولم يكن شد ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفا فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة نعم يعني شرع هنا رحمه الله تعالى في ما تعلق بزيارة القبور وأن زيارة القبور على نوعين زيارة شرعية شرع شرعها الله عز وجل لعباده وفعلها رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر بها وزيارة بدعية فشرع في بيان هذا وهذا وهذا من المواضع المهمة وله تعلق بما سبق لأن كثير من الخرافات والشركيات تقع عند القبور كثير من الخرافات والشركيات تقع عند القبور وإذا لم يكن المرء على معرفة بما يشرع له عند زيارة القبور وقع في الخرافة وفي بدء الإسلام منع النبي عليه الصلاة والسلام الجميع منع مطلقا من الزيارة القبور. ثم رخص في ذلك كان في بداية الأمر ممنوع اصلا لا تزار القبور لأي غرض من الأغراض ممنوع في بداية الإسلام ثم رخص وبين الهدف الذي من أجل يرخص في الزيارة قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فشرع فيما بعد الزيارة من أجل أن يتذكر المرء الآخرة ومن أجل أيضا أن يدعو لهؤلاء الموتى بالرحمة والمغفرة لاجل هذا شريعة فالزيارة نوعان شرعية وبدعية والمؤلف رحمه الله شرع في هذا الموطن في بيان زيارة القبور وما كان منها مشروعا وما كان منها ممنوعا ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يجعل ما نسمعه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يأكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم